المذهب من المذاهب عند أشياء متفق عليها ضمن المذهب وفي أشياء داخل المذهب فيها نقاش فيها جدل باب الإجتهاد مفتوح هذا موجود عند السنة والشيعة حتى في المدرسة السلفية المدرسة السلفية ليس كل علمائها متفقون ليس كل علمائها متفقين على كل التفاصيل في اختلاف في بعض الآراء في بعض الفتاوى في بعض المواقف خاصة لان صحفتنا المحلية في المملكة تبرز الاختلاف الموجود في الآراء والمواقف احنا ايضا الشيعة كمذهب شيعي داخل الطائفة داخل المذهب باب الاجتهاد عندنا مفتوح بالتالي قد يكون بعض القضايا داخل الطائفة فيها نقاش فيها جدل في بعض الأحيان بعض الأطراف في الطائفة تمارس إرهاب فكري أي رأي ثاني يخالف رأيهم يعتبروا هذا تميع للعقيدة تميع للمذهب هذا تنازل هذا مساومة هذا ما أدري إيش يمارسوا إرهاب فكري كأن التشيع والولاء لأهل البيت وحفظ التشيع ينحصر في رأيهم بس الآخرون اللي يختلفوا معاهم في الرأي كونهم يضروا التشيع ويميعوا التشيع وخارج التشيع هذا إرهاب فكري هذا ليس صحيح هناك داخل المذهب مسائل في العقيدة يختلف عليها مسائل في الفقه يختلف عليه مسائل في الممارسات يختلف عليها وباب الإجتهاد مفتوح هناك شيء يتفق عليها وهي التي تمثل الحالة العامة المتفق عليها في المذهب الأساسيات لكن في مسائل يختلف فيها يختلف فيها تناقش بشكل علمي وكل واحد أصب قناعته تكفرني أو أكفرك تفتي ضدي أو أفتي ضدك تشاهر بي أو أشاهر بك سوينا نفس الشيء اللي إحنا نتقدم للآخرين اللي سووه أنا واش الفرق؟ إحنا اللي نغضب حينما يكفرون الآخرون ويشاهرون بنا ويسخرون من آرائنا ويخرجونا من الدين بسبب اختلافنا معهم في رأي عقدي أو فقهي أو ما أشبه نحن نمارس نفس العقلية مع بعضنا البعض ما يجوز ولذلك داخل المذهب في مجال الاختلاف الرأي أما أن يرفع سيف على كل واحد عند رأي آخر بأن أنت تميع العقيدة وأن تتنازل وأن تكذب لأن في المقابل يقدر هذا أيضاً يقول شيء آخر لأن الزيادة في المذهب أسوأ من النقيصة فيه زيادة افتراء وهذا يقول أنت تزيد في المذهب وأنت تغالي في المذهب وأنت تقول أنت تنقص من المذهب ونعيش تبادل تهم وهذا مو المنهج الصحيح المنهج الصحيح قل هات برانكم عند رايجي برانكم وهذا هو مدرسة أهل البيت عليهم السلام قائمة في تاريخها على أساس فتح باب الاجتهاد مثلا في المجال العقدي الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كبار علماء الطائفة وفقهاء الطائفة ومن أوائل المؤسسين لمعارف الطائفة ولمعارف المذهب الشيعي الشيخ الصدوق عنده كتاب حول الاعتقاد الاعتقادات عقائد شيعي يعني حسب اجتهادة وجهة نظره. بعدين اجي الشيخ المفيد وهو تلميذ الشيخ الصدوق ألف كتاب رد فيه على الشيخ الصدوق في 43 مسألة عقديه. الشيخ المفيد سمى كتابه تصحيح الاعتقاد اعتبر ان الاعتقاد اللي سواه الشيخ الصدوق فيه اخطاء في انحرافان لكن اختلاف علم يعني هذا رأي الشيخ الصدوق هو جاب الرأي الآخر وجاب أدلته تصحيح مو ومسألة مسألتين 43 مسألة كلامية عقدية والكتاب مطبوع تصحيح لاعتقاد لكن هل من حق الشيخ المفيد أن يتهم الصدوق بأنه ضيع المذهب ساوم على المذهب وميع المذهب لا هذا مثال للمسألة العقدية مثلا الشيخ الصدوق يرى جواز السهو والنسيان على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الآئمة في غير تبليغ الأحكام يقول لك النبي أو الإمام في تبليغ الحكم الشرعي ما, ما ينسى لكن في غير الحكم الشرعي مواعد أحد أو مثلا شيء معين سمو مواعد لا تجيب إنا مسألة الوعد والونفاء بالوعد ممكن ينسى ممكن يسهو طبعا هذا رأي شيخ صدوق ونقل المسألة لا يعني التبني لها فالشيخ الصدوق يرى أنه السهو والنسيان وارد على المعصوم في غير تبلغ الحكم الشرعي بل أكثر من ذلك الشيخ الصدوق يقول أول مراتب الغلو القول بنفي السهو والنسيان عن المعصوم يعتبر هذا غلو طيب وجهتنا مسألة عقدية مختلفة <تصفيق> المسائل الفقهية كثير من المسائل الفقهية عندنا خلاف ربما بين التلميذ وأستاذه المرجع الراحل السيد الخوي رحمة الله عليه أستاذ المرجع الحاضر الحال السيد السستاني حفظه الله تلميذه دائما معه وفي دروسه السيد الخوي عنده مسائل فقهية وأرى السيد السستاني يخالفه فيها وهذا أمر واضح لمن يقرأ الرسالتين واللي كان يقلده سيد الخوي والآن يقلده سيد سيستاني عدوم هل, حالة هل هو باقي على تقليد الخوي في المسائل كلها ولا لا يعتقد بأعلمية سيستاني هذه مثلا مطروحة فقهيا منها الهلال إثبات الهلال السيد الخوي رحمه الله يرى إذا ثبت الهلال في أي بلد يتفق مع بلدك في جزء من الليل يكون الهلال ثابتا بالنسبة لك لأنه لا يرى شرط وحدة الأفق أي مكان اللي ساعم للليل يتوافق مع جو بلدك خلاص أنت تستطيع أن ترتب الأثر السيد السيستاني رأيه رأي أخر السيد يقول أبدا لا يثبت الهلال إلا في الأفق المتقارب إذا البلد اللي ثبت فيه الهلال أفقه متقارب مع أفق بلدك من حيث خطوط الطول والعرض يثبت الهلال ولا لا يثبت هذا رأي وهذا رأي في الصوم السيد الخوي رحمه الله ومشهور الفقهاء أن الارتماس من المفطرات تروح تسبح في البحر وتر وترمس رأسك في الماء تغط رأسك في الماء هذا مفطر إذا كنت متعمد من المفطرات أو في البركة في أي مكان سباحة السيد السستاني يقول أبدا عليك بالعافية روح وغط رأسك لين تسبح مو مبطل الصوم مقروح لكن مو مبطل الصوم هذا اختلاف فقه موجود عندنا اختلاف في القضايا التاريخية حول سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرأي السائد والمشهور عند الشيعة أن كل أمة أهل البيت عليهم السلام شهداء ما منا إلا مسموم أو مقتول. شيخ المفيد وبعض علماء الشيعة يرون لا هذا مو صحيح. شيخ المفيد يقول والمقطوع به. شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام والإمام موسى بن جعفر عليه السلام وفي النفس شكون في وفاة الإمام علي بن موسى الرضا أما بقية الأئمة فقد قضوا حتف أنفهم والقول بأنهم سموا هو من الإرجاف ولا سبيل إلى إثباته بيقين طبعا قل نقل الرأي مو يعني تبنيه لكن أريد أبين لك هذا عالم من كبار علماء الطائفة يعني هذا ينكر ظلامة أهل البيت هذا ينكر معاصي أهل البيت هذا ميع مذهب أهل البيت لا عنده وجهة نظر تعال ادرسوا وجهة نظره ورد عليه خالفة ووافقة ما في مشكلة قضية تاريخية هذه لا تخيل فإذن نحن نحترم الخصوصيات المذهبية ونقول بحفظ كل مذهب لخصوصياته لكن أيضا نرفض استخدام سلاح الإرهاب الفكري وأن أي واحد عند رأي آخر يعتبر وكأنه خارج المذهب ويميع المذهب وما ما شابه ذلك هذا إرهاب فكري لا يليق بمدرسة أهل البيت الشعائر الحسينية أيضاً كل علماء الشيعة متفقون على أهمية الشعائر الحسينية لكن بعض المفردات يمكن يكون فيها نقاش لقاش في بعض المفردات سيد محسن الأمين العام رحمة الله عليه عند رأي حول مفردات بعض الشعائر الحسيني أنت تتهم سيد محسن الأمين بأنه ضد الشعائر الحسينية بأنه وقف ضد الشعائر الحسينية سيد محسن الأمين مجامل السلفيين سيد محسن الأمين مسوت أبدا أول من كتب ضدهم كشف الارتياب وسيد محسن الأمين العام لكن عنده أجهة نظر الآن أيضا وجهة نظر أنت عندك وجهة نظر إذا أنت مجتهد أو تقلد مرجع مجتهد ومرجعك يقول أن هذه الممارسة جائزة أو مستحبة أنت من حقك أن تعمل برأي مرجعك إذا ناسعدهم رأي آخر اجتهادا أو تقليدا أنت ليس من حقك أن تمنعهم من طرح رأيهم لا إحنا بس نطرح رأينا غيرنا إذا طرح رأي هذا خلاف المذهب وتمييع المذهب هذا رأي فكري